لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ا ل ا ا ل و م الاسلاميه ل

「あっ

وحاق موسوعه النابلسي ب ا يعرضون للعلوم ا ل ا س ل ا ذ ي ت ح ه

إِنَّا ل ك موسوعه النابلسي قَدْ ن ا للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه

Amen.、Mm -hmm. mm -hmm.